حبيتك يا حسين عشقك بلسم جروحي وعضيدك عباس غالي واغلى من روحي حبيتك يا حسين عشقك بلسم جروحي وعضيدك عباس غالي واغلى من روحي اعياد واعياد تتلاقى بme عادات اعياد واعياد تتلاقى بme عادات وبمولد سجادتك وبمولد سجادتك حبيتك يا حسين عشقك بنسمج روحي وعض ايدك عباس غالي واغلى من روحي ويا مولد سجاده ويا مولد سجاده يا حسين اشكثر غالي, غالي حبك وانت دلالي يبكي النغمه موالي يا بعد قلبي تفرحيت بيدي عشقك يجري بوريدي وانت بسميت وعيدي شمعة بداربي <تصفيق> اي يا حسين ايش كثر غالي حبك وانت ندلاني وبكل نغمة موالي يا بعد قلبي <تصفيق> اي رايت فرحيت بيدي عشقك يجري بوريدي وانت بسمة وعيدي شمعة بداربي ايه هاين المفتول حبك جنني نتعاقب وقلبي المسكين قالب خنجارك كاتلي هاين المفتول حبك جنني نتعاقب وقلبي المسكين قالب خنجارك كاتلي عند ابن بويدادك تتلعقب معي وبمولد سجادتك وبمولد سجادتك <موت> حبيتك يا حسين اشتقك بلسم جروحي وعضيدك عباس غالي اغلى من روحي حبيتك يا حسين اشتقك بلسم جروحي وعضيدك عباس غالي نسمع عياده اي عياده واعياده تتلا على السجاده وعلى السجاده وعباس اللوي بجوده شي ما بخدوده عباس اللوي بجوده شي ما بخدوده وبميلاده مولوده صارت الشيمه صارت الشيمة وارث عوده بالغيره جوده يحيي السيره وارث عوده دانت في تعابير قلت على ما هي هي هم باس يا حسين شهم وما اكو مثله انوار بهاليوم تنعدل الوفا شعلة عباسك يا شهم وما اكو مثله انوار بهاليوم تنعدل الوفا شعلة مي عاده مي عادو جابني وبمولد سجادك وبمولد سجادتك عبا <صفح> <إيه. إيه. صفح> وعض يدك وعض يدك عبا يلا وعض يدك عن باس غالي اي اعياده واياده aya dou aya da sajadak li 'ada wa mawlid مولدا الواد والثغر الماجد راس بس ما بقدر ما ممنون انا واخدم بعمري وما اصبر هي لم لمحبته بعت صبري سجادتك ممنون انا واخدم بعمري وما اصبر هي هات لمحبته بعت صبري بامجاد وامجاد <تصفيق> لا قبل سجاده ومولده سجاده حياكم طف بكم كل وين بتشرف حياكم ليوتي طف بكم كل وين بتشرف وجدام الشيء ما لكم هي ابو ما الله الى الشاعر محمد مهدي الاحسائي ابطال مواقفكم الله الباري شرفكم ابطال مواقفكم الله الباري شرفكم بس هو اللي يعرفكم واحنا نجهلكم اي حياكم, حياكم يبدون في كبد السمت يلمع حياكم يشموس بصبح الساعه تسطع حياكم يبدون في كبد السمت يلمع اياكم يا شموس اصباح الساعه 9 الصبح بس يا داك تتلا جنب عاد وبمولد سجاده وبمولد سجاده